وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّرُسُهُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُبْصِرُونَ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 هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض ولله خزائن السلام سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ ஜமிஹல் அஜல் வரில் இஜுவலி ரசூலி வரில் மினகின்னல் முனையுகல்ல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 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وندنقه فيقول ربي له لا اخرتني الى اجل قريب فاصدع قواكم من اصلحين